قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلا بالعرش سبيلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلا بالعرش سبيلا